Amen. The truth is what is فأم ثمود فأهلكوا بالطاغية وأم عادو فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من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 وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, تعرضون لا تخفى منكم خافية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 يَوْمَ إِذَا تُحْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لموت كتابي ولمدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى